إذا جاءت الصخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه الله أكبر الحمد لله رب العالمين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 هل تعالى الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة نمشاج نبتليه نبتليه فاجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا.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 مستطيع ويطعمون الطعام على حبه مسكين ويتيمون وأسير إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا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 لا يرون فيها شمسا ولا زم ديلا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا الله ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت عوارينا عوارينا من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زا جبيلاً عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرة عليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا قهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سحيكم المشكورا اننا نحن نزلنا عليك القرآن تذيرا نصب لحكم ربك ولا تطع منهم امسا من وكورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا قويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكر فما شاء أتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاء إلا أيشاء الله إن الله كان علي من يدخل شاء في رحمته والظالمين أعذت لهم عذاب نليما الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم فلك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا نذرا ونذرا إنما توعدون لواقع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 معلون فقدرنا فلَهُم الْقَادِرُونَ وَإِلَيْهِ يَوْمَئِذٍ الْمُكْذِبِينَ أَلَمْ نَجْعَلَ الْأَرْضَ كِفَاتَ أَحْيَى أَوْ وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شامخات واسقيناكم مَّاءً فُرَاتًا وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ للمكذبين إِن طَلَقُوا إِلَى مَا كُنتُم بِهِ تَكْذِبُونَ إِلَّا طَلْقًا إِلَى ظِلٍّ ذِي ثَلاثِ شعب لا ظليل ولا يضمي من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالات صف ويل يومئذ للمكذبين الله ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم لا ينطقون ولا يوزن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم الفصل جمعناكم جمعناكم ولولين فان كان لكم كيد فكيدون ويل يومئذ للمكذبين إن المتقين في ظلال وعيون وثواكها مما يشتهون كلوا وشربوا هنيئا بما كنتم تعملون.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 أَمَّا يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلطناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا نهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا من لنخرد به حبا ونباتا وجناتنا الفافا إن يوم الفصل كان بيقاتا يوم ينفخ في الصون فتاتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت صرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لا لابسين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حبيما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآخرين كذبا، وكل شيء نحصيناه كتابا، وكل شيء نحصيناه كتابا فلن إلا عذابا، إن للمتقين مفازة حلاوة وعذابا. وكواعب اترابا وكاسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حساب رب السماوات والارض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون لا يتكلمون إلا منذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه ماذا إلا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا الله والنازعات غرقا ناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أقرى يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة إذا كنت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 فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأرى هلاية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر في فقال ربكم فأخذه الله <سؤال> <سؤال> الله, الله لك على الآخرة ولولا إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أنتم أشد خلقا السماء بناها الله أنتم أشد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 الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ولها النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنتم ذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثون لا شيء تنوضعا الله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 عبس وتولى أن جاءه لعما وما يدري لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسأى وهو يخشى فأنت عنه تلهى انها تذكره فمن شاء ذكره في صحف مكرمه مرفوعه مطهره بايدي سفره كلام برره قتل الانسان ما اكفره من أي شيء خلقه من خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقضي ما أمره فلينظر الإنسان إِلَى طعامه صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شطا فأنبتنا فيها حفا وعنبا وأطبا وزيتولا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخه يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وأمه وأبيه وصاحبته وابنيه لكل امرئ منهم يومئذ إذا شأن يغني وجوه يومئذ مسفرا ضحكة مستبشرا ووجوه يومئذ عليها غمرا ترهقها قطرا أولئك هم الكفرة الفجرا الله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 إذا الشمس كولت وإذا النجوم كدرت، وإذا الجبال سيلت وإذا العشار أطلت وإذا الوحوش حشرت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 ما تؤذفت علمت نفس ما احضرت فلا اقسم بالخنس الجوار الكن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 وما هو على الغيب بضليل وما هو بقول شيطان رجيب فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم ان يستقيم وما تشاءون إلا ان يشاء الله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم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 في أي صورة ما شاء ركبك قال لا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن البرار في نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم أنهى بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا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 الناس يستوفون وإذا قالوهم أو يغسلون يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبلوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا كتاب الفجار لفي سجين وما ادري كما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُهْتَدِ نَثِيمٌ إِذَا تُتْلَى أَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ كَلَّا بَرَّانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّمَحْجُوبُونَ هم لصال الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون كلا إن كتاب لبرار لفي علين وما أدراك ما عليون كتاب مرقون يشهده المقربون البرار في نعيم على برائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون رحيق مختوم ختامه مس وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسليم عين يشرب بها المقربون إن الذين اجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وَإِذَا مَرُوهُ بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ وَإِذَا قَلَبُوهُ إلَى أَهْلِهِمْ قَلَبُ فَاكِهِ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَٰؤُلَاءَ إِلَى الذين آمنوا من الكافرين يضحكون على لراك ينظرون هل ثوب الكفار ما يفعلون الله